بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الإفلام الإفلام تلك آيات الكتاب الحكيم تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أكان للناس عجبا أن أوحينا لدينا هذا وبشر الذين امنوا ان لهم قدما صلف عند ربهم وبشر الذين امنوا ان لهم قدما صلف عند ربهم قال الكافرون إن هَذَا لَسَاحِرٌ بِهِ رَبكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ ثُمَّ ما على المعصيه ذا السر الام ما من شفيع إلا من بعد ابنه لا الله ربكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه موجعكم جميعا وعد الله حقا إليه موجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعمنوا الصالحات بالقسف إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعجلوا الصالحات بالقسف والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفون والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفون هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب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 يفصل الآيات لقوم يعلمون يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يستقون إن بحسلات الليل والنار وما خلق الله بالسماعات والأرض لآيات لقوم يشتقون إن الذين لا يرضون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمئا الذين عن آياتنا غافلون إن الذين لا يؤمنون القرآن وما هو بالحياة الدنيا وما أنمو بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم ما أرنا كانوا يكسبون أولادك مأوى وما أرنا كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانه تجري تحتهم الأنهار في جنات النعيم إن الذين آنوا وعنوا الصالحات شهدهم تحتهم الأنهار في جنات دعاءهم فيها سبحانك اللهم وتحيةهم فيها سلام دعاءهم فيها سبحانك اللهم وتحيةهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعم لهم أن الحمد لله رب ولو نعدل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ولو نعدل الله للناس الشر استعجالهم خيل قهي إليه أجل فنذروا الذين لا يرضون لقاءنا في قغيانهم يعمهون فنذروا الذين لا يرضون لقاءنا في قغيانهم يعمهون وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا قائدا اوقبا فلم كَشَفْنَا كشفنا عنه جره ما وكان لم يدعنا الى عذر مسا ما كشفنا عهده وهو منوة ألما من يدعونا من إلى برمى الشهر كذلك زمين للمسر فيما ما كانوا يعملون كذلك زمين للمسر فيما ما كانوا يعملون ولقد أهلتنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا ولقد أهلتنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم كذلك نجز القوم المجرين كذلك ترى من خمنليم ثم جعلناكم قلائف في الارض من بعدهم لنبوا كيف تعملون خالق في الأرض نابين لهم وكيف تملون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرضون لقاء نفس القرآن غير هذا أو الذين لا على ما يأتنا من لا يحون لقاءه ليكن أن غيابا أبدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقا. ان استعينوا الا ما يوحى الي ان استعينوا الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم إني ان اخاف ان يا سَيِّدِي طَاهِرِي قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا كَلَّثُ و عَلَيْكُمْ وَلَا أَبْرَقٌ بِهِ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَضِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قُلْ لَوْ شَاءَ أتلوته عليكم ولا أدراكم به فقل بحثت فيكم مورا من قبل أفلا تأخذون فمن أظلم ممن اشترى على الله كذبا أو كذب لآياته تَرَاهُ الله هُوَ كَذَلِكَ بِآيَاتِي إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الضَّالُّ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ قُلْ أَفَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانه وتعالى عما يشركون ذو عاله وتعالى لا شريكون وما كان الناس الا امه فاختلفوا ولئن كنتم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فلن من المنتظرين فقل إنما الوجه لله أنتظروا إني ما كن من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستتهم إذا لهم مكروم في آياتنا وإذا أدخل الناس رحمة من بعد ضراء مستتهم إذا لهم قول الله أسرى مسرى. قل الله أسرى مسرى. إن رسولنا يسبون ما تبكون. إن رسلنا ما هو الذي يسيركم في البر والبحر. هو الذي يسير في البحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح وفرحوا بها وفرحوا بها جاء أهاريح عاصف وجاءه المود من كل مكان وفرحوا بها جاء أهاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكاد وظنوا أنهم أحيط به لا الله مخلطين له الدين لئن أن جيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين دعوه الله مخلطين من هذه لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ لِغَيْرِ الْحَقِّ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ لِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا رَوْيَةً قُمْ عَلَى أَمْفُتِكُمْ مَتَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا؟ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّنَا لَظُلُمَّانِ قُمْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا؟ مساع الحياة الدنيا ثم إلينا مرضعكم فننبئكم بما كنتم تعملون مساع الحياة الدنيا ثم إلينا مرضعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ما يأكل الناس والأنعام إنما مثل الحياة الدنيا كما تُقْتَلُ السماء نَبَاتُ الْأَرْضِ نبات الأرض مما يأكل الناس قَضِي نَبَاتُ حتى إذا أخذت الأرض ذكر فها وزينت فاغتل قرير ذات الأرض إما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض وزينت وَزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا وَزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَتَأْمُنُ لَيْلًا أَوْ أو فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ تغنى أَتَأْمُنُ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراق والله يبعه إلى دار السلام ويهزم من يشاء إلا صراط مستقيم للذين أحسنوا الفضلة وزياده ولا يضحكوهم قترو ولا ذلّه. ولا يضحكوهم قترو ولا ذلّه. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أولئك أصحاب الجنة. الذين كتب السوءات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذله والذي كتب السوءات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا لَّهُم لِمَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أُولَٰئِكَ آمَنَ وَلَيَوْمَ نَحْسُرُهُمْ جميعا, جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْ تُمْ وَشْرَكَ أُكُمْ قَوْيَ مَنْحَسُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ مَكَانَكُمْ فَجَلِّيَ الْنَّاسَ بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّاً نَتَعْبُدُونَ فَجَلِّيَ الْنَّاسَ بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبرو كل نفس ما أسلفت هناك تبرو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحس وردوا إلى الله وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والألصار ومن يخرج الحي من الميت قل من يرزقكم من السماء والأرض أم مَنَ الْأَرْفَارِ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَيَقُولُونَ اللَّهُ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ويُقربُ الميت من الحي، وَمَن يُدْبِرُ الْأَمْوَاتَ يَقُولُنَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَسْتَقُونَ فَقُلْ أَفَلَا تَسْتَقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ وَاغْنِكُمُ اللهُ رَبُّ الْحَقِّ فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَمَا ذَا بَعْدَ كلمة ربك على الذين فتقوا انهم لا يؤمنون كذلك حققت كلمة ربك على الذين فتقوا انهم لا يؤمنون قل أَمِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ تُمْمَ يُعِيدُ قل أَمِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ تُمْمَ يُعِيدُ قل اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ تُمْمَ يُعِيدُ الله يردع الخلق من يعيده فأنا فكون فأنا فكون قل أهل من من يهدي إلى الحق قل أهل من قول الله يهدي للحق قول الله يهدي للحق أَفَمَن يَهْدِي إلَى الْحَقِّ أَحْقَقَ أَيْ يُتَبَعَ أَمَلَا يَهْدِي إلَّا أَيْ يُهْدَى أحف أن يتبع أن من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون فما كيف تحكمون وما يتبع إلا فَأَيْنَكَ يَا أَتَاهُمْ إِنَّا وَصَّنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلُّونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَغَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَحْصِيلَ الْكِتَابِ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ الذي بين يديه وتحصيل الكتاب ولكن تصديق الذي بين يديه وتحصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ولكن تصديق الذي بين يديه فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فيه من رب أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استقعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ بَلْ كذلك كذب الذين من قبلهم ثوبوا كيف كان عاقبة الظالمين كذلك كذب الذين من قبلهم ثوبوا كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن وربك أعلم بالمفسدين, وربك أعلم بالمفسدين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 فَكَفُلْ لِي أَنَا وَلَكُمْ مَا تُسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَسْمَعُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يعقلون وَمِنْهُمْ من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 شيئا ولات فالناس أنفسهم يظلمون ويوم يحصرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ويوم يحصرهم كأن لم يلبثوا لا أسم من النار يتعارفون بينهم. قد خطر الذين كذبوا بالكو إلله وما كانوا مهتدين. قد خطر الذين كذبوا بالكو إلله وما كانوا مهتدين. وَإِنَّ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عَبَدُوهُمْ أَوْ نَتَوَّفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَإِنَّ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عَبَدُوهُمْ أَوْ نَتَوَّفَّى سيئنك فيلنا منبعهم ثم الله شيءنا ما لا يفعل ولكل أمة رسول ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم أُضِيعَ بِنَهُمْ بِالْقِصْصِ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ أَإِذَا جَاءَ وَالصُّولُهُمْ أُضِيعَ بِنَهُمْ بِالْقِصْصِ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله قل لا أملك ضرا ولا أَمْلَى مَا جَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ إِذَا جاء ساعة ولا يستقنون قل أرأيتم إن أتاكم عذاب أوبيات أو نهار ماذا يستعجل منه المجرمون قل أرأيتم إن أتاكم عذاب أوبيات أو نهار كذا يستعجل بشه المجرمون أكم إذا ما وقع آمنتم به أكم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون كنتم به تستعقلون ثم قيل للذين ظلموا زوقوا عذاب القلب هل تجزون إلا بما كنتم تفسدون ثم قيل للذين ظلموا زوقوا عذاب القلب هل تجزون إلا يا جزا كنتم تفسدون ويستنبعونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما ولو أن لكل نفس ظلم ما في الأرض لفتدت به ولو أن لكل نفس ظلم ما في الأرض لفتدت به وأسو الناس ما رأوا العذاب وأسو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 ألا إن وعد الله حق ولكن أثرهم لا يعلمون ألا إن وعد الله حق ولكن أثرهم لا يعلمون هو يحيي وإليه ترجعون هو يحيي ونهيت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم مهيرة من ربكم وجفاء لنا وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلتم منه حراما وحلالا 119. فاجعلتم منه حراما وحلالا قل أهو الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن وَهُمْ <تصفيق> لَا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم سهودا وما تكون في شأن وما تتلو منه ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم سهودا إذ تفيضون فيه ولا ترحلون من عمل إلا كنا عليكم سهودا إذ تفيضون وما يعزب عن ربك من قال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك وما يعرف عن ربك قال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الذين آمنوا وكانوا يستقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبغي لكلمات الله لا تبغي لمن الله ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هو السبيع العلي هو السبيع العلي أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وما يتبع الذين يدعون من دون الله سركا وما يتبع الذين يدعون من دون الله سركا إن إلا الظن وإن إِنَّمَا الْمُسْلِمِينَ مِن دُونِهِمْ مَن يَعْلَمُ الْعِلْمَ وَيَعْلَمُ الْعِلْمَ وَيَعْلَمُ الْعِلْمَ وَيَعْلَمُ الْعِلْمَ وَيَعْلَمُ الْعِلْمَ وَيَعْلَمُ الْعِلْمَ ففي ذلك لا آيات لقوم يسمعون. إن في ذلك لا آيات لقوم يسمعون. قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانهُ وَالْوَنِّ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل إن متاع في الدنيا ثم إلينا مرضعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفون متاع سَدِيدَ دِينَا كَمَا يَصِلُونَ وَأَتَى عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُمْ مَكَانٌ وَتَذْكِيرِ وَأَتَى عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قوم كان كبر عليكم مقام وتذكيري إن كان كبر عليكم مقام وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجبعوا أمركم إن كان كبر عليكم مَا كُونِي وَتَذْكِرِي بِآيَاتِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَمٌ بِهِ تَتَوَسَّلُ فَأَنَّى يَعُودُ أَمْرُكُمْ وَسُرَكَاءُكُمْ فَمَا لَكُمْ فَمَلَائِكُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ هُمْ مَتَى تَمْكُثُونَ إِلَيَّ وَلَا تَنْظُرُ أبوكم علىكم هممتكم ما كونوا إلي علاس ضيون فإن توليت فما سألتكم من أجل فإن توليت فما سألتكم من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 تَنَزَّلُ مُيْ آيَاتِنَا كُنْ كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الْمُنْذِرِ كُنْ كَيْفَ كَانَ الْمُنْذِرِ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاء كذلك نقبضه على قلوب المعتدين، كذلك نقبضه على قلوب المعتدين، ثم بعثنا من بعدهم موسى وآيون إلى فرعون وملئه بأياتنا ف. تكبروا وكانوا قوما مجرمين ثم بعثنا من بعد موسى وأعونا إذا كفعونا وغبئهم بآياتنا وكانوا قوما مجرمين فلما فلما ألقوا قال موسى ما جئتم إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُ اللهم لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويجتهد الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويجتهد الله الحق قال كلمات ورددت مديون فما آمن لموسى إلا ذرية من قبّه على خوف من سرعون وملئهم أن يفسنهم. وَإِنَّ الْعَالَمَ لَعَالِمٌ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمَنَالُ مُسْرِتٍ وَإِنَّ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 فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا تَذِلُّ قَوْمَ الظَّالِمِ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِ وَارْحَمْ يَا رَبَّنَا فَكِّنَا الْكَافِرِ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قرلة وأقيموا الصلاة وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ يُضْرُ وَضُوءًا وَجَعَلَهُ سُكْنَى كِرْمَةً وَأَقِيمُوا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه دينة وأموالا في الحياة الدنيا وقال موسى ربنا أتينا في العون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا. أتينا في وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا. ربنا ليضل عن سبيلك. ما كنستر عنا وما نأموزناه وأموالهم في حياتن وربنا يغفر عن سبيله ربنا, ربنا قمث على أموالهم على قلوبهم حتى يروا العذاب الأليم قد يكمش على أجوابهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب الدعوتكما فاستقيما ولا تتكلم استبيان سبيل الذين لا يعلمون. قال خلود بس وسق ما ولا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في العند وجنوده بغيو عرو. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في وجنوده حتى إذا أدركه الغرص قال آمنت حتى إذا أدركه الغرص قال آمنت قال آمنت أن قال آمنت أنه لا إله إلا النبي آمنت جيدا لوا إسرائيل وأبنى المسلمين الآن وقد عطيت قبل وكنت المفسدين فالآن وقد عطيت قبل وكنت من فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَإِنَّكَ لَكَثِيرٌ مِّنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا ولقد بَوَى النَّبِيُّ إسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِبْتُ وَرَزْقُنَاهُمْ مِنَ الطُّيبَاتِ فَمَقْتَلَفُ حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ وَلَقَدْ لَمْ وَأَنَّى يُسْوِى وَمَا كُنَّا مِنْ قَبْلُ بَاتَ سَنَخْتَلِفُ حَتَّى يَأْهُو الليل إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ <تصفيق> سيقضون يوم يوم سئمت إما تلوه يخسرون. فإن كنت في جس من ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قل فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا إِلَيْكَ فَاسْأَرِ الَّذِينَ من لَقَدْ جَاءَتَ الْحَقُّ. من ربك فلا تكونن من الممترين لقد جاءت الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكون من من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الغاطرين. ولا تكون إن الذين حق حَفَصَ عَلَيْهِ مَكَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا الَّذِينَ حَفَصَ عَلَيْهِ مَكَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَلَنْ تَجْعَلُهُمْ حتى يروا العذاب الألي فلولا كانت طرية آمنت فنفعها إما دواء إلا قوم يونس فلولا كانت طرية آمنت فنفعها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ولو الدنيا ربك لآمن من في ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو أفأنت تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تؤمن إلا بإذن الله وما كان أن تؤمن إلا يدئه لله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون وما تغني الآيات والنظر فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين قلوا من قلبه؟ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين قلوا قل فانتظروا إني ما عتم من المنتظرين. قل أنتظرو إن ما عتم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. كذلك حقا علينا منج المؤمنين. كذلك حقا علينا منج المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم تشكّم من دنيا. تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا أَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ نُورِ اللَّهِ فلا اتعوذون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يترفاكم وامتت ان اكون من المؤمنين فَأَقُومُ وَأُمِلُّ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِيمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَنْ أَقِيمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين فَتَبَيَّنَكَ هُدًى نُّورِ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا كَاشِفَ له إِلَّا هُوَ وَإِن بخير فلا رب لفضله وإن للك بخير فلا رب لفضله يطيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضُلُّ عَلَيْهَا، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضُلُّ عَلَيْهَا. وما أنا عليكم بوكيل وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم ما إليك وصلح حتى يحكم وهو خير